إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محتف إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهمون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحيمُ وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَى أَنِّي تِلْقَوْمَ الْوَالِمِينَ قَوْمًا فِي الْعَوْنِ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ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 فاتيا في العون فقولا ان رسول رب العالمين انا وصلنا بنا اسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين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 قال لمن حوله